إن ذكر الحبيب عليه الصلاة والسلام يطيب القلوب باتباع السنة وإن قلبا لا يتحرك ولا يتشوق عند ذكر حبيب الله خليل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قلب قاس أوليس أرحم البشر بالبشر صلى الله عليه وسلم وهو كذلك أفضلهم وخيرهم صلاة سلام الله على محمد رسول الله صلاة الله سلام الله على محمد حبيب الله صلاة الله سلام الله على محمد رسول الله يحب محمداً قلبي فليس كمثله إنسان وقلبي في محابته كبحر ما له شطآن وقلبي في محابته كبحر ما له شطآن أحب محمدا قلبي فليس كمثله إنسان وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن أحس هواه محمد في ذاتي كضر إنهام في الوجدان رسول الله نور يبدد ظلمة الأكوان بنا بقلوبنا وطنا وأسسه على الإيمان رسول الله مدرسة تخرج أعظم الفرسان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 فليس كمثله إنسان وقلبي في محبته كبحر ما له شطآ وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن كأن بنوره يسري ويمشي في الورى قرآن فعذرا لا تلوموني إذا ما سححت الأجفان دموع الشوق في عيني تحن لسيرة العدنان فكيف بعاشق مثلي يتوق فؤاده الحيرا يتوق فؤاده الحيرا صلاه الله سلام الله على محمد رسول الله صلاه الله سلام الله على محمد حبيب الله صلاه الله سلام الله على محمد رسول الله يحب محمداً قلبي فليس كميس له إنسان وقلبي في محابته كبحر ما له شطآن وقلبي في محابته كبحر ما له شطآن يحب محمداً قلبي فليس كمثله انسان وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن وقلبي في محبته كبحر ما له شطآن